فَلُقاتِل في سَبيل اللهِ الَّينَ يَشرونَ الحَي تَدُّن يَ بِ خِرَ وَمَ يُقاتل في سَبيل اللههِ فَيوقُتَ لَهُ يَغْلب فَسَوفَنوتهِ عجر النظمَا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 إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفتوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَدِيلٌ وَلَا آخِلَةُ خَيْلٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُضْرَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ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 يَادُونَ يَسْقَهُونَ حَدِيثًا مَا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تودنا فما أرسلناك عليهم حفيرا ويقولون طاعه فإذا درزوا من عندك بيت طائفة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 كثيرا واذا جاءكم امر من الامر من الامر من الامر او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اول امر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وارؤ لا فض ي الله عليكم ورحمه له اتبعتم الشيطان الا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كثروا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 وكان الله على كل شيء مقيفا فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حقيبا